وما من ظالم إلا سيُبلى بأظلمه كل في كل مكان صمت سدل الأوطان ظلم في كل مكان صمت سدل الأوطان حمحمة في همهم في دم من البركان طوله لبن السجال لا يا امريكا لا يا لا يا لا يا <مم diplomat> تجدد الغاصبه من ترب فلسطينها فلسطينة هذيك الطائب عز الدين سمد فينا تجدد الغاصبه من ترب فلسطينها مواكف شهدانا يا <تصفيق> لنا تحرير زف النور هذه خطى الأبرار هذه خطى هذه خطى الأبرار هذه خطى الأبرار هذه جست تسويط ويا طول هذي كاتب ابي علي عنوان التوت ردي قيد المحتل يا كاتب هذا الحل ردي قيد هذا الحل نهج خط الاحرار نهج خط الاح هولا نمشي خطى الاحرار المن في كل مكان صمت ساد الاوطان ظلم في كل مكان صمت ساد الاوطان همهم في من البرد ما في دمن البرك الاولى لبني السجاد لا يا